فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُنُومِ من الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ آمَنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَبَ الْلَّفِيرٌ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَو分别 الطير فوقهم صافاته ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 أفمن يمشي مكبا على وجهه أذا أم من يمشي سويا اهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصار والأفئده